قُلْ إِنِّي أُمِتُّ أَنْ أَعُوذَ بِاللَّهِ مِمْ خُلْقٍ لَّدِي وَأُمِتُّ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْ لِمِن اول انني اخاف ان عصيت ربي عذابا منه قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تَخْبُدُ مَا نَشِئَ قل إنا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم فلا ذلك هو الخسران الممين لهم